إن الذين يكتمون ما أَنْزَلْنَا من الْبَيِّيَّنَاتِ والهدى هنديك أوكس أو تبشر أو تجتمئين يا خار ما هي بيّيناتها؟ ما هي الديار؟ ما من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ما هي عالم وأشكراها هذا الكتاب في بحث توراة وإنجيلية بحث إسلامية توراة وإنجيلية هذا بعد سبيغانبري هؤلاء صلى الله عليه وسلم هناك ما ظنه جي فلا ظنه اتوان افتشتها بشر هناك عقوبة وان دي بتاتش وعقوبة هاركسة كهداية ببشر هناك عقوبة وان تشبر أولئك يلعنهم الله أبي توتكنا دينا خد تعالد بشر حقيق بشر خد تعالد رحمة خطار دينا دي داريخ ويلعنهم اللاعنون وأبي توتلعنة جد كان دي لعنة لك Mələikət obasırmaq.